رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بيكما تكذبان وله الجوارل من في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 الاَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْخُلُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَنْخُلُوا لَا تَنْخُلُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُرَاطٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 كُما <تصفيق> تكذّبان